بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق اي محمد اي ايمان دار بله پناه دا گرمبو پر وردگاري كبر بيان پیش ده خرابي هرشي كدرستي کردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو ومن شر غاسق إذا وَقَبَ لشر خرابي شو كَاتِك كَدَادِيَتُو دُنْيَا تاريك دبيت بشو الزنغ ومن شر النَّفَّاثَاتِ في العقد ومن شر حاسد إِذَا حسد لشر خرابي أو كساني كجادو دكنو بتو دَزُو بفعلو زادو نيوان خلطشي تيقددا لشرو خرابي حسود وبخيل كاتك كحسودي وبخيلي دبات